الإسراء والعناد عند الكعبة وفي الحجر بالتحديد كان صلى الله عليه وسلم محاصرا بنظرات أعدائه امتلأ المسجد الحرام بصيحات التكذيب ورددت جنباته أصوات التصفيق وشعر أبو جهل بنشوة استثماره للحادثة لكن تفاصيل الرحلة أخافته، أخافته تلك الأودية الشاحبة الموحشة التي تغص بشجر وصف الله ثمره وصفا يخيف من يتخيله فَكَيْفَ بِمَنْ يَأْكُلُهُ وَيَشْرَبُ عَلَيْهِ مَاءً مَغْلِيًّا إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم شعر بالرعب فحاول القفز على خوفه بالتهكم لألا يتسلل الرعب إلى قلوب أتباعه فقال يخوفنا محمد شجرة الزقوم هاتوا تمراً وزبداً فتزقموا قحقها البعض وخاف البعض وزاد إيمان المؤمنين الذين خبروا نبيهم أصدق أهل الأرض وما كان ليدع الكذب على الناس ليكذب على رب الناس لكن بعض من أسلم حديثا ارتد فضربت أعناقهم فيما بعد مع أبي جهل. هنا أراد الوثنيون أن يسجلوا ولو كذبة واحدة على رسول الله ليلوثوا بها تاريخه النقي طلبوا دليلاً على ما يقول فليصف بيت المقدس لا سيما وهو لم يره من قبل قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد عندها شعر النبي صلى الله عليه وسلم بكرب شديد فبدأ يصف ما علق بذاكرته والتقطته عيناه حتى التبس عليه بعض الوصف فاجتاحته مشاعر قال عنها لقد رأيتني في الحجر. وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثلها قط وفجأة يجل الله له بيت المقدس حتى صار ينظر إليه بين المسجد الحرام وبين دار ابن عمه عقيل بن أبي طالب يتأمله، يطوف به بصره فلا يسألونه عن شيء من أبوابه ونوافذه وجدرانه إلا أخبرهم، فيتلفت بعضهم إلى بعض حائرين من هذه الدقة حتى قالوا أمنعت فوالله لقد أصاب بعدها انصرفوا وقلوبهم شتى أما هو صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو أصحابه يقص عليهم ما رآ من عوالم هائلة ونعيم ينتظرهم أخبرهم بفرض الصلوات الخمس وحدد لهم بداية صلاة الفجر فقط ولما توسطت شمس الظهيرة في السماء هبط جبريل عليه السلام فأخذه إلى المسجد وأراه بداية تحرك الشمس نحو جهة الغروب وأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة الظهر فصلى به ثم صرف ثم عاد عندما أصبح ظل الإنسان يساوي طوله فأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة العصر ثم عاد عند غياب قرص الشمس فأخبره أن هذا هو موعد دخول صلاة المغرب ثم عاد عندما تلاشت بقايا أشعة الشمس الحمراء في جهة الغروب وهي التي تسمى الشفق الأحمر فأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة العشاء ثم عاد بعد دخول وقت صلاة الفجر لكنه لم يصلي به كالعادة ولم يدعه يصلي فما الذي حدث